كبير في رئيتنا تفاصيلها قصص وأيام عشناها تعبها وفرحها حلوين نعيش اليوم ذكراها سنين وكنها يومين قصص وأيام عشناها تعبها وفرحها حلوين نعيش اليوم ذكراها سنين وكنها يومين على, طار على طارق هيكايا حفلنا الليلة هيكايا عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيلنا على طاري رح نحكي هيكايا حفلنا الليلة هيكايا عن طموح كبير في فصيلة معلمنا صنعاء جيا الصياغة عقلنا فن تواريخ ودب ومثال يا ربي ترزق الجنة معلمنا صنعاء جيا عقلنا فن تواريخ ودب وامثال يا ربي ترزق الجنة يا ربي ترزق الجنة على الفرح نحكي حكى هي يا عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيلها على طايل فرح نحكي حكايه حفل الليله هي يا في رؤيتنا تفاصيلها في رؤيه تهدي تعلمنا وتربينا. كبرنا وحققنا أمانينا في رؤية تهدي الأبصار تعلمنا وتربينا كبرنا والأمان كبار وحققنا أمانينا على طارق على طارق فرح نحكي نحكي هل يأت حفلنا الليلة هل يأت حفلنا طموح كبير في رؤيتنا تفاصينا على طارق حكاية عن طموح كبير في ريدنا تفاصيل تخرجنا ورفعنا الراس حمدنا الواهب المنان وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحة بالخلان تخرجنا حمدنا الواه بالمنان وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحة بالخلان حالات الفرحة بالخلان بدنا تفاصيل على طال